ما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن اعتدنا للكافرين سلاسنا وأغلاله وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا إن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 بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تأليلا ويطاف عليهم بآنية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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَّأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي يَبُوسُ وَدِسْخُ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلٌّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ